قَدَ افْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَتْ مَرَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُوْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَلَآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّخُفِ نُولَا صُّخُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى بسم الله الرحمن الرحيم هَلَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصى نارا حامية تسقى من عين نانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسنن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عاليه لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جاريه فيها سرر مرصعه واكواب موضوعه ونمارق مصففه وزرابي مبعثوثه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 ألم تر كيف فعل ربك بعاده رمذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر في الواد وفرعون ذلوتاب الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصد عليهم ربك سوط عذاب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 وَجِيَئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمٍ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يا ايها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم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 بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس, ونفس وما سواها ما فجورها وتقواها فَدَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ قَابَ مَنْ فَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَائِذٍ بَعْثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعْقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا فلا يخاف نقبا بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر ولنثى إن سعيكم لشتى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 تولولا فأنذرتكم نارا تلظى لا يصطى إلا نشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها لتق الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى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 وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فحدث بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ووضعنا عنك وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مع الْعُسْرِ, مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وعاذ البلد لمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين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 لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة رسول من الله يتذو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة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 إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريئة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك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 ثم لترغونها عين اليقين ثم لتسالن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر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 درميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ماكول بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم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 فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو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 ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح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 قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسف نذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد نذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم تقبل منا ختم القران وتجاوز عما ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل او سرعه او زيغ اللسان أو مقوف بغير وقف أو بغير مذغم أو اظهار بغير بيان أو مد أو تشتيب أو همزة أو جسم أو اعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل للحان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تواخذنا يا مولانا أزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والامان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكيل ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبث قدامنا على الصغاط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وَأَكْرِمْنَا بلقائك يا ديان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 اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالايات والذكر الحكيم وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره بحرمة القرآن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 وبيننا وبين النار سفرا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهدايه القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيلان بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيله القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوه القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعا وبكل ثمن ثناء اللهم ارزقنا بالالف غلفه وبالباء بركه وبالثاء توبه وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمه وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالذال ذكاء وبالراء رحمه وبالزاي زلفه وبالسين سناء وبالسين سفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طه وبالظاء ظرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف كوبا وبالكاف كفايه وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلا وبالهاء هداية وبنامنا في وباللياء يسر وصلى الله على سيدنا محمد والى الطاهرين اجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرانا ونور ما تلوناه الى روح سيدنا محمد عليه السلام والى ارواح اصحابه رضي الله عنهم اجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأماتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ألحياء منهم ولموات أجمعين عامه وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين